يسجل. بسم الله وحده والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه واصحابه ومن اتبع ه د أ م ا بعد فاقول ك ث ي ر م ه أ م ن بما و ي ج ان يكون ا ك ا ش خ ا ج ب ان يكون ا ل ي و م ا ي خ و ن ه ا ك خ ا ب ان يكون هناك اشخاص ي ان ي و ا ك ا ل خ ا ص ب ان ي و ا ك ا ش ا ص يجب ع ن يكون ا ك ا ل خ ا ص يجب ع ن ي ك ا ك ا ا ص يجب ان ي و ن ا ل ا يجب ان ي ن هناك ا ش خ يجب ان ي ك ا ك ش يجب ان ي ك ه ن ا ل ا ش يجب ان ي ك ن ه ا ك ا يجب ان ي ن هناك ا ن هناك ا ش الذين خرجوا بجنس الامام المسلمين هم بغى فقط ليسوا من الخوارج وردت على هذا قولا اخر خطا او ان البغى مفرق, مفرق بينه وبين الخوارج لمساله وجوب القتال وبينا ان العلماء كما صرح بهذا وقد ا ج م ع و ا على و ج و م قتال الخوارج و ا ل ب غ ا م ر ه ا خ ت ل ف بعض الصور في م س أ ل ة هل يدخل ف القتال أ م ينتظر إ ل ى حمل السلاح وهل يجهد على جارحيهم ام لا هل اختلفت ا ل لم ي خ ت ل ف فيه أ و ما هو ل ق و ل أ غ ل ب ه م وجمهورهم في وجوب قتال الخوارج والبغا والشبه الثانيه التي أ ف ا ر و ه ا أ ن إ خ و ا ن المسلمين ياخذونهم من و الخوارج ر ي ليس ش وينفون عنهم م و ت ق د الخوارج من الغلو في تكثير المسلمين و ا س ل ا ح ه نبائهم و هذه شبهه د ا خ ل ة لا وزن له ف ل م يعرفوا ه ا أ ي الاجابه إ عنها أ ي كل من درس على العلماء السلفيين وعرف منهجهم في بيان بدعه حزب خلق ا ل س م ي ن يا رحصان البنّة وغيره م ن رموز إ خ و ا ن المسلمين والتي تبين بلا شك أ ن الاخوان المسلمين خوارج لهذا ما قاله حسن ب ن ا فيما ج ا ت ي جريده الاخوان المسلمين ا ل أ س ب و ع ي ة ا ل ق ي صدرت العام السادس و ا ل أ ر ب ع ي ن بعد تسعين قال يجب على الاخ أ ن يعد نفسه إ ع د ا د ا تاما ليلبي أ م ر القائد في اي ناحيه دعوة تتضلق منا ان ل د ع و ة تتطلب منا أ ن نكون جنودا طائعين ب ق ي ا د ة ا ل م و ح د ة لنا علينا الاستماع من ل ن ص ي ح ولها علينا ا ل ط ا ع ة كل ا ل ط ا ع ة في المنشط و ا ل م ك ر وقال في التعاليم مبينا حدود هذه ا ل ط ا ع ة و أ ر ي د بالطاعه ا ن ت ث ا ل ا ل أ م ر وانفاذه ت دوا في ا ل ع ص ر واليسر المنشط والمطبخ ك ذ ا قال قلت وهذه ا ل ط ا ع ة العمياء التي لم يقيدها حسن ا ل ب ن ه ب ا ل ط ا ع ة في المعروف كما قيدها النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> قد شهد بها وذكر موقفا عمليا عليها محمد الغزالي في كتاب ه معالم الحق في ك ت ا ح ن ا ا ل إ س ل ا م ي الحديث حيث قال في ا ل ص ف ح ن السابعه من بعد فتره فمن, المطري، فمن المطري الممكن م ان يخطب الجمعه في م س ج الروضه عقب ع ق فصلين من المركز العام ف حيث إ ن محمد الغزالي قد من فصل من حزب الاكوان و ا ي ض فصل من ناحيه ح ر ك ي ة فقط وظل على منهج حزب الاكوان ا ي ه م عليهم ا ل ب د ع والحرات الى الاخوه المنكسره <تصفيق> قال م ا يؤكد أ ن الولاء ل ل ق ي ا د ة يكفر السيئات و أ ن الخروج ل ل ج م ا ع ة الجماعة الإخوان يمحق الفضائل ه وان الذين معنابه ن القياده على دوله جنوبيه الاولى لانهم خلعوا البيعه ورؤي الدكتور محمد يوسف موسى أ س ت ا ذ ا ل ش ر ي ع ة الاسلاميه ل ج م ع ه الطائره يخلص للطبيب جهلنا ا ليقول له أ ي إ س ل ا م ه ا <تصفيق> وما ادعو ع ل ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن افتم بهذا ا ل ل ب ه وكيف تلبسون الدين وهي هذا اثدي المنكر و ه ل ه ذ ا فقد تذلل هذا الضلال في نفوس الناشئه حتى, حتى كتب بعضهم ل أ خ له من م ق ب ل ي س أ ل ه هل تظن نفسك مسلما ً بعدما خرجت من صحوب الجماعه ة هذا واضح لان هؤلاء و إ ن لم يظهر بعضهم هذا خاصه في وقت ا ل ت م د ي ل لهم فهم انهم لا يرون إ س ل ا م من ليس معهم في جماعتهم وقد نقل فروه الخرباوي بعض ج ل ا م محمد ا ل غ ز ا ل ي هذا في كتابه سر المعبد نوى فروط الخرباوي كان كمحمد الغزالي عضوا في ط د ي ق المسلمين ولكن فروط الخرباوي خرج عنهم مختارا ف ر ك ه لهم تبين لهم ضلالهم وانحرافهم ب خ ل ا ف الغزالي الذي طارتهم قصر الاختيار حيث فصلوه ل ل ج م ا ع ة ولكن الرابط بين الغزالي والخرباوي أ ن كليهما أ ل ف كتابا يظهر فيه ح ق ي ق ة منهج في اتلقاء المسلمين والموضع ا ل ش ا ة أ ن ك لا يؤتفق على أ ن الاخوان ا ل م س ل م ي ن يرون هذه ا ل ع ق ي د ة ا ل ف ا ض ل ة في م س أ ل ة ا ل ط ا ع ة ا ل ع ب ي ا ء للقائد وفي م س أ ل ة أ ن من خرج عن جماعتهم ليس م س ل م وهذا من اصول ما يجد خرج فقال ق و ا ل خربوي ا في س ب ي المعبد ن ع قبل على كلام الغزالي قال <تصفيق> احمد <تصفيق> ا ل ل ي وحين تم فصله من الاخوان ما حدث يحدث الان حرفيا لكل <تصفيق> من, من ترك الاخوان مختبئا معه ولعله حين ك ذ ب رميه وقتها قال الاخوان انه يغاو شهره ويرغب في البقاء وانه عمل ي للبوليس السياسي ثم دسوه على الجماعه ليخبر بها ويرنبوا بنيانها ه ا أعلم ر أن و م م ت ه م و ن سلقانات ربع حتى و إ ن كان محقق اطيب حتى و إ ن كان من كبار العلماء يتهمونه ب أ ن ه غار و أ ن ه عميل ل ا ش للبوليس السياسي اولا ل ل د و ل ة او للمخابرات و أ ن ه كذا وكذا وقد يكفرونه تصريحا أ و تلميحا وفي وقت ا ل ش د ة إ ذ ا اعتدي على جماعتهم كما في هذه الايام ف إ ن الكثير من لا يتواضع عن اطلاق التكفير على كل من أ ص د ر فتاوى تدينهم وتبين ضلالهم وحرفهم هم يكفرون العلماء و ا ل أ م ر ا ء وعامه المسلمين الذين يخالفونهم ولا يتابعونهم على حسبيتهم وملعبهم اخذته قلبه لكتابه المغزى ذلك المحمول اكان فكر التكريم في الاخوان منذ النشر وضل عنه في كتابه حتى بعد مقبل ح ا ل كله الا نهذب حفله الضيف هذه الافكار التكفيريه هذه الافكار تكفيريه ا ن ا تكفري كتاب المفكر ا لاخواني فان حوى ا ل م د خ ل الى دعوه اخوه ل د المسلمين اقلص بصفحات كتاب ي ق ع نظري على ع ب ا ر ة قريبه تقوم فيها إ ن ن ا في هذا المدخل اتقان النصوص ا ل إلى م ا ف ا جماعة ت لنصل الى مواصفات جماعه المسلمين و برهلنا على, على انها موجوده في دعوه تستهدف لنا موصفات جماعه الجماعه المسلمين موجوده في جماعه ة الجماعه ص ت افر الصفحات لتقع عيني على عباره ا ل ف ا ر ى إ ن م و ص ف ا ت ا ل ج م ا ع ة التي يصح أ ن ن ع ت ب ر ه ا ج م ا ع ة المسلمين م و ج و د ة في ج م ا ع ة الاخوان كما أ ق ا م ه ا البلده اذن ج م ا ع ة الاخوان بلا م ر ا ب ة أ و تورية ب ل ا م ر ب ة ب ل او م ت و ر ي ة هي ج م ا ع ة المسلمين هذه عقيدتهم منذ حسن ا ل ب ر ن ا إ ل ى وقتنا هذا أ ن ه م يعتقدون أ ن حزبهم المنحرف في الكتاب و ا ل س ن ة يمثل ج م ا ع ة المسلمين التي يجب على كل المسلمين أ ن ينضوا تحت لوائها ومن ليس معهم فليس من ج م ا ع ة المسلمين فيعتبرونه خارجا عن جماعه المسلمين او من ثم يستحلون دمه وماله على طريقه الخوارج نعم ط ر ك ت كتابه ع ي م ي ح و ر و اخذت من ا ل ر أ ب كتابا ل ل م س ا ذ محمد أ خ ر ج عنوانه جاهليه القرن العشرين سبحان الله كل الكتاب يدور حول تكفير المجتمعات المسلمه و أ م ا سيد ق ب و ة فلم يدخر جهدا في كتابه غفر المجتمعات و كتابه في ظلال الحدث أن في في القران ن حرش كما المصدر مرجعا أن يقوله ف ك ي ف لا يقولون خ و ا ر ج وقد ط ر ب و ا على هذه الكتب على كتب سيكون وكتاب ا ل م د خليل د ع و ة الاخوان ن ي الحواء وكتب حسن ا ل ب ن ه نحن التعاليم ومذكرات ا ل د ع و ة و ا ل د ا ع ي ة وغيرها من كتب أ ف ض ل ا نعم يصف مصيبون ل ه وقرر هذا المعنى ايضا ل علي ش ب و ي ع الاشماع ع في التاريخ الاسلامي بجماعه اخوان يقول في الصفحه الرابعه والتسعين حيث قال في هذه المرحله ينبغي على أ ق ر ا ر المنتظمين في الحركه ان لا يفرطوا شعوري عن المجتمع و ان لا يشاركوا في شيء بينه وبين كفيه ولا يشغلون بذلك حتى ي ت م ر و ا بهم وتتم ت ر ب ي م ه م وتتم توسيع برقعتهم وزياده أ ع د ا م ه م على طريق ا ل ك ه ن ثم تاتي بعد ذلك م ر ح ل ة الطب هي م ر ح ل ة ان الخاصه لها وهي أ ن يقف إ ج ا ل ا ت هذه الدعوه ويخاصم المجتمع ويقول إ ن هذه قلقنا إن هذه ا طريقنا إن ا عباره صريحه في مصدر من اهم مصادر كذبه المسلمين وهو كتاب التنظيم السري ة عليه ا ل ص ل ا ب والسلام يقرر فيه صراحه ولكن ه ذ ا يقولون معهم ان يكون يطلبونه امام ا المسلمين عن فهو ي ط ل ب ع ن ه امام المسلمين خ ا ل فهو م حاكم يطلبونه امام ه ن ه المسلمين فهو ب ط ل ب و ن ه يورون ولا يخفون حقيقه أ م ر ه م بل صلاح به ب ك ت ب ي ن أ ن الخوارج نوم、no. قلت انك انت خارج المسلمين انتهى كلام الخرواوي فحسب خرد السنين ب ش ه ا د ة هذين الرجلين <تصفيق> الغزالي والخرباوي سلك مسلك فرق الخوارج ا ل ق د ي م الذين كانوا يكفرون كل من خرج عن فرقتهم فقد ذكر الملطي في كتابه التنبيه والرد على اهل الاهواء وعد من اوائل المصنفات التي صنفت في بيان فرق أ ه ل ا ل ب ل ع الذين فارقهم السلف منهج السلف فيعد يعني مرجعا أ س ا س ي ا ً ذ ا الباب ك ت ا ب المعطي وقد ط ب ع بتحقيق أ ح د المستشرقين قليلا ً فذكر المعطي في ك ت ا ب التنبيه مرادع ل ى أ ه ل ا ل أ ه و ا ء والبدع عقائد ع د ة فرق من الخوارج نحو ا ل ت غ ل ب ي ة و ا ل ش ك ي ة و ا ل ف ض ل ي ة و ا ل ن ج ر ا ن ي ة و ا ل ب ي ن س ي ة ونحوها من فرق الخوارج وثم كان يخدم كلامه عند نهايه ذكر عقائد ك ل ف ر ق ة ب ق و ل ه ن وكفار من خالفهم أ و يقول وكفار من خالفهم هذه طريقه الخرافه ن ه م يتجمعون ويتحزبون على بدع ل وضلالات ويدعون انهم ج م ا ع ة المسلمين بهذه البدع والضلالات ثم يحكمون على كل من لم يوافقهم على بدعهم وضلالاتهم ويدخلوا في فرقتهم أ ن ه كافر ليس مصرا ل هذا حال اثرت الخوارج قديما وهذا حال فرقه ا خ و ا المسلمين حديثا ولذلك لا يعجب العلماء الذين يعرفون حقيقه امرهم من صنائعهم التي صنعوها في الفتنه الاخيره هذا ليس عجيبا وليس غريبا انهم يخرجون للسلاح يقتلون المسلمين ويستحلون دماء كل من خالفهم ويحكمون على على ع ا م ة المسلمين وعلى رجال الجيش و ا ل ش ر ط ة خ ا ص ة ب أ ن ه م كفار تحل ب م ا ؤ ه م و أ م و ا ل ه م هذا ليس عجيبا وقد ذكر شيخنا محمد بن عبد الله بن بن رحمه الله تعالى شيئا من التاريخ تاريخ اخوان ل إ المسلمين الذي عايشه في مقتبل مريض عند ب د ا ي ة ن ش أ ة حزب ا ل إ خ و ا ن يؤكد بلا ريب أ ن ه م منذ أ و ل أ م ر ه م على منهج الخروج بالسلاح على عمل المسلم منذ حسن البنى ومع ذلك <تصفيق> فهذا قاله شيخنا في م ق د م ت ه و على كتاب ا ل ت ف ش ي ر ا ت و ا ل أ ع م ا ل ا ل ا ر ه ا ب ي ة والمظاهرات من منهج الخوارج و ا ل ب غ ا ر وليست من منهج السلف الصحيح <تصفيق> فنستمع الى ما قاله شيخنا قال شخص ا محمد بن عبد الله بن رحمه الله تعالى في مقدمته على ح د ا ء الشيخان التفجيرات من منهج ا ل خ ب ا ر ج وكان أ و ل من سند ع ل الخروج ع ل ى ط ا م في العصر الحديث هو حسن بن وهذا يتعقب للمغامرات والاجبال وقد ق ل ك سند في مرتبه ا أ ع م ر حينما ظهر حسن البنت على الساحه وانت سيدت اخواني المفلسين المفلسون من العلم وقلت اصاحب الشابات خوام وانا عمري حوالي تسعه أصدق شيخنا منهم ا كذا لذلك يقول أ خ الخيامة أشكر كذا و الى قصر الملك فؤاد ملك مصر ع ي ذلك الوقت ونقول الى ان قا يبنى الماره هكذا كانوا يسمون الملك فؤاد وكان الشيخ محمد البنه رحمه الله تعالى باذنيه ه ذ ا ل منهجهم منذ ن ش أ ت ه م في عهد الملك فؤاد انهم يصبون الحكام ويخرجون عليهم ليشملوا بالقول و بالسلاح اذا استطاعوا ن من أصدرهم فماتت شجاة حكم جمالي ح جمالي جمالي ومحمد ومحمد المنجم د ومحمد بشار وهاء هذه ا ل ث ل ا ث ة كانوا من التوظيف في جميع ا ل أ خ و ا ن رغم انهم كانوا ثلاثين عقبات هذه كلمة الشيخ الله رحمه تظاهرون يقصر فوري كانوا سلفين ايا كانوا ي ظ ا ه ر و ن أ ن ه م على ا ل ع ق ي د ة ا ل س ل ف ي ة ولكن اواقعهم ل ليسوا ل ي سلفين للدليل أ ن الشيخ ة قد ذكر أ ن ه م كانوا في التنظيم السري لحزبهم المسلمين رغم انهم كانوا سلفي ا ل ع ق ي د ة وكان حزب الجلالي ومحمد موزي دائما ً يشهران في ا ل ع ق ي د ة ا ل س ل ف ي ة وحكم علما يجاريهما بذكر كلمه بينه و م ن القيم وابن عبد الوهاب ي ع ن هكذا خدع بعض شباب المسلمين ب أ ن ه م يتظاهرون ب ا ل ق ر ا ء ة في كتب بعض ليله السلف نحو شيخ سلم ت ي م ي ة والامام المجدد محمد بن عبد الوهاب وابن القيم رحمهم الله, رحمه الله جميعا ً ليتظاهروا لي... لي... لي... لي... ب أ ن ه م يسيرون على طريق السلف وكما د ع ى المن في ميثاق جماعته لو قال هي داخل طريقه ص و ف ي ة ودعوه س سلا... ل ف ي ة أ و د ع و ة ص ن ي ه فمن أن تناقضه أن انه يجمع بين ا ل ص و ف ي ة والسلفيه في, في مكان واحد <تصفيق> وهذا من ع ج ي د علميه فقد كانوا يعلمون السلفيه ة ولا يعلمون ا ولا يعملون بها احد فعم اذ ا يؤكد ما قل لهم ن الشيخ محمد ب ن رحمه الله كان يقصد بقولي السلفيه العقيده ايضا يتظاهرون بالسلفيه ة أو يعلمون السلفية ا فكانوا على منهج الخوارج وقد استاجروا ز ي ا في عده النصر كانوا يسمعون فيها ا ل ق ن ا ب وكان أ ج ر ا ه م حسن جلاله فهو الذي <تصفيق> كان يحميه ا ل ق ن ا ب أ ويعطيها في المحلات ا ل ت ج ا ر ي ة وفي المجتمعات وهذا من مفارقه حسن جلاله انه يعلم التوحيد و ا ل ش ر و لا تكلم فينا ب د ا ً و ذلك أ ن ه كان أ ح د ا ص ل ق ا ئ ي كان أ ح د ا ص ل ق ا ئ ي مصنوبه س ي د سعد سجد في ازهديه و كان من لا يجالس من ي س د غ ل بغير الله و من يقول ان ر س ل خلق منه و من يعذب اماكنه و حجب و اهجبه و كان السيد سعيد يقول ا ه ا ر س أ هذا من الشرك ل ا تنهان عنه فكان البنى يجيبه بعدين ليس هذا وقت ه فقال له كيف إ ذ ا مت قبل ان تعلمه كيف يكون موقفك بين يدي ا ل ا ه ف أ ج ا ب أ ن أ ع ر ف كيف اجيب وعندها ن ف ض سيد السعد يده من البنى وتركه ع هكذا بكل تبجح يعني يجيب البنى ا ن على س ي د سعد ما بد أ ن ه يعرف كيف يجيب عند ربهم ك ل م ة يعني ليست بالهيئه ك ل م ة قد توبخ اخرته إ ذ ا لم يكن الى الله, الله منها من قبل ان يموت فحصر البن علم أ ت ب ا ع ه تصنيع القنابل في هذه الفيله التي استاجروها في عزفه النخل كي يستخدموها في الخروج على ج م ا ع ة المسلمين و ه ذ ا واضح أ ن البن أول, اول من رب اتباعه على منهج الخروج على الحكام سنوار وشهد سنواره بهذا عالم رباني عاصر ن ش أ ه ا ل إ خ و ا ن و ر أ ى هذا منه م وسمعه راه بعينيه وسمعه ب أ ذ ن ي ه ش ه ا د شهد بها ش ي خ و ن محمد ا ب ن وما قراه الشيخ يؤكده ايضا ما قراه حسن البينه في كتاب المدخل إ ل ى دعوه ا ل إ خ و ا ن حيث قال ا ل ب ي ن ة لدينا نظرات يلقيها الاخوان المسلمون على اسلوب استخدام القوه قبل ان يقدموا عليهم والثوره اعرف مظاهر القوه فنظر و اخواني المسلمين إ ل ي ه ا اذن فهو اعمى ثم تابع وقال وبعد كل هذه النظرات ا والتقديرات اقول ل ي ا ل مجزائي ن لكن ا خ و ا ن ا ام سيستخدمون ا ل ق و ة ا ل ع م ل ي ة حيث لا يشدي غ ي ر ه حيث ينطقون و م قد استكملوا عده الايمان و ا ل و ح د ة و م حين يستخدمون هذه ا ل ق و ة سيكونون صرفاء ا وصرحاء ا وكذا ب ه ا والله ام لما استخدموا ا ل ق و ة ما كانوا صرحاء ولا ص ر ف ا ء بل كانوا خ و ن ة كذابين غادرين مخادرين فالذين حملوا سياره ا ل ش ر ط ة من فوق كوبري سلترتوها والقوها على س ي ا ر ة نقل تسير الشارع ي ق ت ل م ن فيها من الجنود ومن أ ل ق ي ت عليه ا ل س ي ا ر ة ليسوا حرفاء وليسوا صرحاء ا بل, بل كان مجرمون خوارج、آه. الذين استحلوا أ ن يذبحوا <تصفيق> رجال ا ل ش ر ط ة في قسم ك د ا ب ة ويمثلون في ج ث ث ي ن ب أ ب ش ع ص و ر ا ل تمثيل والله ما كانوا صرحاء ولا صرفاء بل ه و ك و ا ر ج خانه مسلمون و حدث و تحرج من جرائم هؤلاء الخانه من حزب الخوان المفلسين ف... ف... نحن نقول مطمئنين إ ل ى هذا الفقر إ ن شاء الله أ ن حزب الاقوال المسلمين خوارج و أ ن ه م إ ذ ا خرجوا على المسلمين وتحيزوا في مكان كما صنعوا في رابع ا ل ع د و ي ة في م ي د ا ن النهضه ة ن و أ خ ا ف و ا المسلمين وقطعوا الطريق و ق ط عليهم و ا ا ط ر ق ع ل ي واستحلوا دماءهم وكفروه لانه يجب قتالهم يجب ق ت ا لدفع ه م ل شرهم ا ل ع ا م ة المسلمين والذين فرقوا ما بين البغاه والخوارج كما بينا في القطبه ا لم ع ن لن ى يفرقوا بينهم في و ج و د القتال يعني حتى لو صح تنزلا على أ ن هؤلاء ا ل ب غ ا وليس ا ل ع ق ي د ب الخوارج لانه يجب قتالهم لانهم قد أ خ ا ف و ا المسلمين و ر و ع و ه م وقطعوا الطريق و استحلوا دماء المسلمين و في الغالب لا يتحدون دماء المسلمين هذا الاستحلال العملي إ ل ا وهم خوارج يعتقدون ك ف ر ة هؤلاء الذين استحلوا دماءهم و قتلوهم و ر <تصفيق> ح ي ا ه م وصدق ا ل ع ل ا م ة مقبل من هذه المحيطات لما قال في كتاب ه البركان من لعل إ خ و ا ن ا ل م ف ل س ي ن من ا ل م ر ج ئ ة هم طارت التكفير و ط ا ر ة ا ل م ر ج ئ ة جمعوا بينها ثواب يعني جامع بين بدره الخوارج و ب د ع ه ا ل م ج ا و ا ة العجيب ا ب ر ا ب ي ت وهناك عشرات ا ل أ م ث ل ة التي ت ص د ح هذا اخوانا إ خ و ا ن ا ل م س ل م ي ن خوارج وفي الوقت نفسه أ ي ض ا ً وقعوا في بدعه الارجاء ففي الوقت الذي يكفرون فيه و س ا ط المسلمين وحكام المسلمين و ي س ت ح ل و ن دماءهم ويكفرون كل من خالف حزبهم وخرج عنهم او حذر منهم يوالون أ ه ل الكفر و أ ه ل البدع جميعا بشتى طوائفهم <تصفيق> بدءا من النصارى مرورا بالرواهب <تصفيق> ثم المعتدله و ا ل أ ش ا ر ه و ا ل ص و ف ي ة وشتى فرق ا ل ا د ن ي ا بل إ ن الواحد منهم ت س ت م ع فيه ا ذ ه البدعه فتجده خارجيا صوفيا معتدليا أ ش ع ر ي ا في الوقت نفسه الكثير منهم على هذا وقد يجمع إ ل ى هذا أ ن ه ماسوني يكون ماسونيا و أ غ ل ب قادمهم وموشديهم ومفكريهم كانوا من المسؤولين ولذلك لا نعجب من إ ق ر ا ر ه م لكل المذاهب الكفريه、الفريق. هم يقرون ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة والاشتراكيه و ا ل ل ب ر ا ل ي ه ويقرون ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة ب م ع ن ى ه ا ك ف ر ي إ ذ ا سمعتم تصريحات الرئيس السابق محمد مورسي في هذه ا ل ب ي ع ة ا ل ب د ع ي ة ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة التي بايع فيها هؤلاء في م ي ز ا ن التحرير يدركوا هذا بلا شك فقد قال صراحه أ ن ت م أ ي الجماهير مصدر ا ل س ل ط ة أ ن ت م ا ل س ل ط ة لكم لا لغيركم الحكم لكم لا لغيركم ومع ا د ي م ق ر ا ط ي ة الحكم الشعبى المناقض لشريعه ا ل إ س ل ا م حيث أ ن الحكم ب ا ل إ س ل ا م لله وحده لا للشعب ان الديمقراطيه قد أ ل ه ت ا ل أ غ ل ب ي ة وكما قال غيره نحن مع الشعب وفي اخطاء الشعب ا ل ش ي ر ع ي ه فنحن مع الشعب وهذا تاليه بالشعب هذا حالهم هم يقتلون على ا ل إ س ل ا م و ي د ع و ن على الاوثان يكفرون ع ا م ة المسلمين الذين خالفوه خ ا ص ة أ ه ل ا ل س ن ة وخاصه العلماء يكفلونهم ويصرمون لم يصرف بعضها وفي الوقت نفسه يوالون الطواغيط من طواغيط ا ل ن ص ر ا ن ي ة والروافض واليهود و ا ل م س و ر ي ي ن ح ن مولا يستنكفون أ ن يصححوا مذاهبهم ا ل ك ف ر ي ة إ ن محمد موسي الرئيس السابق صرح صراحه في و احدى اللقاءات م ع ه أ ن ه لا خلاف بين المسلمين والمسيحيين على حد تعبيره في ا ل ع ق ي د ة ت أ ك د عليه السائل يعني استغرابت منهم هذا الكلام قال لا خلاف بين المسلمين في ا ل ع ق ي د م والذي ن م قالها جل بن ل م و ز ي قم بدعاه و ا ح د ة ا ل أ د ي ا ن على مستوى العالم فجمعوا الخبث الذي عند فوق اهل ا ل ج د ع والخبث الذي عند ه مذاهب اهل ا ل ك ف ة فيصدقوا عليهم بلا شك حديث م ع ا و ي ة ا بن ابي سفيان اخرجه احمد في م ص ن د و ا ل م ر و ز ي في ا ل س ن ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول أ ق و ا م ت ت ج ا ر بهم ا ل أ ه و ا ء كما ي ت ج ا ر الكلب بصاحبه فلا يبقى منه م من ط ف ا واعرق إ ل ا د خ له هذا حاله ت ت ج ا ر ديما اهواء كما ي ت ج ا ر الكلب وداء ب ص ا ح ب ه هذا الداء ل م لا يطرق م ن ص ل ا ا ه و ا عرقا في جسد المريض إ ل ا دخله هذا حال حزب اخوان المسلمين قد جمعوا البدع الكبرى ق ا ل شيخون ا ل إ م ا م رضي الله عنه في مؤلفات سيد قبض قد جمع فيها البدع الكبرى كلها وهذا لا يشك فيه المحقق ا ل ا ش المستوصف أ ن هؤلاء جمعوا في حزبهم كبار البدع ولم يكتبوا بهذا حتى صايروا مذاهب أ ه ل الكفر الحديثه ومدحوها و ر و ز و ا لها ودعوا إ ل ي ه ا هم ليسوا د ع ا ً إ ل ى د و ل ة إ س ل ا م ي ة تقيم الكتاب والسنه هم دعاه إ ل ى د و ل ة إ خ و ا ن ي ة ط ر ع مذاهب ا ل الكفر و ت ر ع مذاهب اهل الكدر وتحارب ا ل س ن ة و أ ه ل ا ه ا هل هي دولتهم هم دوله تقوم على ا و ح د ة ا ل أ د ي ا ن وعلى ا ل ت ا ه ي والتقريب مع ا ل ر ا ت ب ا وعلى تكفير اهل السنه وعلى حرب اهل السنه وعلى استحلال دماء كل من خالفهم ولهم يوافقهم في حسين هذه دولتهم لا ع ل ا ق ة لها ب ا ل إ س ل ا م بل هي ضد ا ل إ س ل ا م ن س أ ل الله عز وجل أ ن يعجل ّ ب ذ و ا ل ق ر ن ي ن والحمد لله على و ش أ ن يزول أ و أ ن يقل شروره ان شاء الله الحمد لله الذي كثر شوكتهم نسال الله ان يكثر البقيه ا ل ب ا ق ي ة من شوكتهم و أ ن ل ا يجعل لهم و ل ا ي ة أ ب د ا على اي بلاد من بلاد الاسلام <تصفيق> و نعوذ بالله من مكرهم و طيبهم المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا إ ل ه إ ذ ا ا س ت غ ف ر ك واتوب اليك نعم وصلى الله على م ح م وعلى اله وصحبه الله وسلم نجيب عما تاثر من اسئلتك شكرا <تصفيق> يقول السائلون يستدل البعض بقول الشيخ الثاني رحمه الله ب أ ن ه الاخوان المسلمين ليس ك ل ه قوامش أ و اهلها و ربيعه انما منهم ا ل ب ل ت ي و ا ل صوفي و غير ذلك فيحكم على كل واحد منهم على كلاه فهل يصح هذا ا ل ا س ت د ل ا ل و م ن حكم من خرج على كثرهم وتعاطف معهم جهلا او جهلا ا لا يصح هذا ا ل ا س ت د ل ا ل البعض من أ ص ح ا ب الهوى و نعرف بعضهم او أل من الجهال يقولون هذا ع ل ى ط ر ي ق ة أ ه ل البدعه <صفح> يتبعون ما تشابه منه فالشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله تعالى قال بهذا في اول أ م ر ه لما كان يعاصرهم الى م ش ق وتظاهر بعضهم ب ا ل س ل ف ي ة وحضروا دروسا إ ل ا م ا م الالباني وكما كان بعضهم يتظاهر ويلبس على ل ل ب ا س في ا ل د و ل ة ا ل س ل ف ي ة ا ل س ع و د ي ة نظرا لقوه شوط السلفي ن هناك فلبسوا ر ب ا س الثلاثين تظاهروا بهم خوارج في ا ل م ع ت ق د ي م ويعتقدون كفر حكام ا ل د و ل ة ا ل ص ع و د ي ة وكفر عامه حكام المسلمين من غير ا ل د و ل ة ا ل ص ع و د ي ة وبعضهم كان يظهر هذا منه في فتاه ا ل ث ن ا ث ي ن والبعض أ ظ ه ر هذا ص ر ا ح ة خ ا ص ة من ب د ا ي ة حرب الخليج حيث ظهروا على حقيقتهم خ ا ص ة الذين كانوا يتخفون في د و ل ة ا ل س ع و د ي ة أ ظ ه ر و ا معتقدهم الخارجي في تكثير ح ك ا م وتكثير عامه المسلمين الذين خالفوهم كما اظهروا الان في الفتنه ا ل م ص ر ي ة ا ل أ خ ي ر ة ولذلك كان من آ خ ر ما قاله ا ل إ م ا م ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله تعالى ومسجل بصوته في سلف الهدى والنور قال إ خ و ا ن المسلمون ليسوا من اهل ا ل س ن ة ل أ ن ه م يحاربون ا ل س ن ة وهذا ا ل أ م ر يشبه المراحل ا ل ت ي م ا ر بها ا ل إ م ا م الالباني ر ح م ا ل ل ه فتاويه ي ف في حق سيد قطب ح إ ن أ م ر سيد قطب لم يكن واضحا جريا عند امام الالباني حمار وحمارات اول ا ل أ م ر ل أ ن ه لم ي ق ر أ كل كتبه ولم يطلع على ك ث ي ر من ضلالاته فصرح بما صرح به من أ ن سيخب أ د ي ب يتكلم ب ا ع ا ط ف ه ولذلك وقع فيما وقع فيه من البدع والضلالات ورغم هذا في هذه م ر ح ل ة في مرحلة ق ر ي ب ة منها ل م س و ل ا ل ي م ا م ا ل ا ي م ن ي عمن يدعي أ ن ك تكفر سير قط وعن آ خ ر ي ن يدعون أ ن ك لم تبدع سير ق ب حكم على فئه طريقين بالهوى فقد هؤلاء الذين يدعون أ ن ي اكفر سير قط اصحاب أ ه و ا ء ه م وكذلك الذين يدعون اني لم ا ب د ع سلطانكم اصحاب اهواء ولذلك كان آ خ ر ك ل م ة قالها رحمه الله تعالى وكتبها بخط يده اخر ن رساله التي أ ر س ل ه ا إ ل ى ا ل إ م ا م ربيع بن هادي ع ز ا الله قال كل ما رغبته على سيد ا ل ب حق وصواب ف ش ز ك الله خيرا أ ي ه ا الاخ الربيع على ما قد بينته من, من انحراف سيد ا ب ع أ ص و ل ا ل إ س ل ا م وفروعه وكما قال وكذا كان آ خ ر أ م ر الامام النبات ل في الفتوى التي أ ف س ا د ه ا في الطائف قبل أ ن يموت بسنتين لما سئل عن الاخوان ان ت ك و ن مسلمين وكذا عن ج م ا ع ة التدريب و ا ل د ع و ة هل ا ل إ خ و ا ن يدخلون في ف ر ق ة الخوارج لانهم يشقون العصا على ا ل إ م ا م ويرون الخروج لهذا وهم يدخلون في ضمن الستين و س م ي ن ف ر ق ا أ م لا فقال نعم يدخلون في ضمن الستين وسمينه فرما <تصفيق> قام ا كتاب ت لي د فرقه ع باج ا ل ئ ا ا ل ص عليه اعرف مكانه كتبوه على ان الامام الالباني رحمه و ل ا يدعي ان هناك سلفيين في ذكر الاخوان يعني كنت علقت به في ا ط ق ب ع ه الثانيه من كتاب دفع البشر القول ب أ ن هناك من هو ثلاث في صفوف ا ل إ خ و ا ن قد يقال من باب ا ل ت ن ز ل أ ي أ ن ه من الممكن أ ن يكون على ع ق ي د ة ثلاثيه بدليل ا ل أ م ر إ ل ا أ ن ه بمجرد انتماء الكذب لهذا الكذب الضال سرعان ما تهبو حراره ا ع ق ي د ه سرعان ما تهب حراره العقيده السلفيه ا ل ع د في قلبه ولو سلمنا استمراره على تبني عقيده ا ل س ل ث مثلا اختبار صفات الله وفي بعض الابواب الاخرى ففي الغالب يكون هذا التبني نظريا فقط من ان انتماءه الحزني يكون بينه وبين الانفصال لعقيده السلف وبهذا يكون منهجه العلمي خير هلأ هلأ وبهذا يكون منهجه منهجه خير غير سلفي ولا ب ه منهجه ذ ا ا يكون ع م ل ل ي خير اتصور أ ب د ا أ ن يجتمع ض د ا ن في شخص وهو ي ك و ن سلفيا وحفظي ذ حذبيا فهو إ م ا أ ن يكون سلفيا فلا يرضى ابتداء بالانتماء لاي ح ذ ظ أ و جماعه م ن ش ق ة عن اهل ا ل س ن ة و إ م ا أ ن يكون حفليا متسكرا او جاهلا وهذا ما قرره العلامه ا ل أ ا ن ب ي ه في مواضع اخرى ان ت ص غ ل عن الذين يقولون نحن منهجنا سنتي وعقيدتنا س ا ت ي ة ولكن ط ر ي ق ة إ ا خ و ا ن ي ة فما ر أ ي ك ف أ ج ا ب رحمه الله ه هذا من مباشرا من العمدانس العبد الأباني رد س ف ف أ ج ا ب رحمه الله نرجو أ ن يكونوا صادقين في مقالتهم في م ق ان ل ت ه م أ دعوتهم ثلاثيه فهل ر أ أن ي ت ذلك أ ن ه م يتعبدون ويعتقدون على ما كان عليه الصلاه الصالح ان هي الا كلمه هو قائلها في صادقين هم عرفوا ا ل آ ن أ ن د ع و ة الحق هي ا ل د ع و ة ا ل س ل ف ي ة فركبوا هذه ا ل ظ ا ه ر ة ا ل آ ن وتفتروا من ورائها لا يمكن ابدا ا ل ت و ق ف لا ي م ك ن أ بين د ا ا ل ت و ص ب ي ا ل د ع و ة ا ل س ل ف ي ة و ا ل د ع و ة ا ل إ خ و ا ن ي ة لا بد أ ن يميل بحق إ ل ى أ ح د امام ا ل ا خ ا ر في اراد ل هو ه أنهم ان د أ ي س م ع الفتوى بصوت ا ل ش ي ء لا يجتمع عنه كما قال الشيخ لابد أ ن ي ن ي ل اما إ ل ى الجانب الحزبي أ و إ ل ى الجانب السلفي لا يمكن ان ي ق و ن سلفيا حزبيه في الوقت نفسه وقال فكثير من ا ل إ خ و ا ن كما فعل هذا الجاثم احد دعاء كما فعل هذا الجاثم ح د دعاء الاخوان ادعى أ ن ا ل إ خ و ا ن المسلمين سلفيون و ب ا ل ن س ب ة لهذه ا ل ع ب ا ر ة قد يقتل بهم بعض السلفيين يمشي معهم لكن ا ل ع ا ق ب ة تكون أ ن تتجلى له ا ل ح ق ي ق ة و لا يقبل عنها ولكن ا ل ع ا ق <تصفيق> ب ة تتجلى له ف يعني ا ا ل ش ر الواحد ا ل و ع ش ر ي بالمئة ن ي اذا كان سلفيا حقا لن يستمر أ ب د ا مع الاخوه لو سلمنا جاهلا انه قد انتبه اليه في أ و ل ا ل سل... أ سل... م سل... ر سلفيون فان كان سلفيا حقا لن يستمر ا ل ا حال سبحان الله يص... يصلح مثالا عمليه لكلام الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي هذا ما نقدر الشهير محمد البن وهلمه قليل في ا ل ق ص ة التي بدا عن سيد سعد م س ر و ا حتى بجنون من عمله نوح لا ام سيد زعم نعم سيد سعد لما س أ ل البنى اليس هذا من ا ل ش ر وهو ما قاله سيد سعد ب أ ن البنى كان يجالس من يستغيث بغير الله ويقول م ن يقوله إن الرسول خلق من ا ل ن و ر إ ل ى أ خ ي ر فقال له سيد سعد أ ل ي س هذا من ا ل ش ر أ ل ا تنهاهم فكان البنى يجيب بعدين ليس هذا وقتهم فقال له سيد سعد كيف إ ذ ا مد قبل أ ن تعلمه كيف يكون موقفك بين يدي الله ف أ ج ا ب أ ن أ ع ر ف كيف أ ج ي ب فهنا او ع ن د ه نفض سيد سعد يديه من البن وتركه فهذا حق أ ن البعض قد يكون على عقيده ز ر ا ء يريد الحق فيتبع هؤلاء جهلا منهم ب ح ق ي ق ة أ م ر ه م ثم يجب أ ن يصير إ ل ى إ ح د ى الطائفتين إ م ا أ ن يستمر معهم على ب د ع ت م هذا الكثير منهم ف إ م ا أ ن ينفض يديه منهم ويتبرا منهم والبعض قد يتبرا منهم ولكن ه و ل ا د يعود إ ل ى منهج السلف هذا ح ا ل البعض يعني مثلاً كحال ف ر و ه الخرباوي هذا يعني الله أ ع ل م الظاهر من كتابه لو سر انه ل ع أ تركهم و ط ر ك انحرافهم في م س أ ل ة ظ ل و ف التكفير وفي م س أ ل ة ت ه ل ا ل الدماء و م س أ ل ة التحزب و أ ن ه م يدعون م ج م ا ع المسلمين ولكنهم لعلهم سالك بعد ذلك مسالك اخرى أ ي ض ا ه ليست من ا ل س ن ة وقال ن ل م ا وقال رحمه الله كل الجماعات ا ل إ س ل ا م ي ه ا ا ر ا ل ث ل ا ث ي ن ما شاء الله كلهم يقولون ا ك ث ل في الصالح لكن بعضهم كذاب يتخذ هذا و س ي ل ة لتكفير الناس وذكره الشيخ ابان ل و بعضهم صادق لكن مش فاهم ما مذهب الثلاثه و الشريط الثالث والخمسين بعد اربعمائه م ث د و م و ن و عمر ث ل ا و ثالثه و سنه رحمه اللهم حب ا ل د ع ا ل ي ل الخلقون في العقيده و م ن ه ج م فتجد ع ق ي د ة التاريخ رسول الله ما حكم الدعاه الذين يفرقون بين ا ل ع ق ي د ة والمنهج فتجد ع ق ي د ة ا ل ت ا ع ي ه منهم س ل ف ي ة ومنهج في الدعوه الى الله اخوانيا حركيا حديا سياسيه يليه فهل يدفعهم ذلك ف أ ج ا ب لا أ ع ت ق د أ ن سلفيا ً ع ق ي د ة وسلوكا بامكانه ان يتبنى منهج اخوان ب المسلمين ص ر ح أ وابن يكون اليه السلم حقا وصدق ويكون ن وقت جماعه اخوان المسلمين الحديثيه انهم مضى عليهم أ ك ث ر من ا ل س ق ر ط من ا ل ن م ا ن لن يستفيدوا لن يستفيدوا بذوات انفسهم شيئا فضلا عن أ ن ي ز ي د غيرهم شيئا و ذلك ان ف ا ق د الشيء لا يعطيه الشريط التاسع بعد سنتمائه ل ت ز ه د ه واضح في إ ج ا ب ة هذه ا ل ش ب ه ة التي م ر و ج لها بعض أ ه ل ا ل ع و ى سلام عليكم شيخنا رجل توضا وكان على ب ش ر ه شيء ي ن وصول ا ل م ل ى البشره ولم ي ر ا ثم بعد ع د ة أ ي ا م ر أ ى هذا الموضع الذي كان عليه هذا الشيء فماذا ب ا ل ن س ب ة للصلوات التي صلاها بهذا الغرور فهل يعيدها أ م لا والذي يظهر والله أ ع ل م أ ن هذه ا ل م ا د ة التي على وجهه التي منعت و و ل الماء إ ل ى ا ل ب ش ر ة بلا شك صارت سببا في بطلان وضوئه فالواجب عليه أ ن يزيل فيه ا ل م ا د ة و أ ن يعيد الوضوء و أ ن يعيد الصلوات التي صلى الله بهذا الوضوء الباطل、آه. والله تعالى أعلم صلى الله على محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه وسلم و س ص ح ا ن الله ومن تبعهم باطلاقهم you、oh.